لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا للعلوم ي ا الاسلاميه ف أجل جنفذ موسوعه ن ا ل م النابلسي للعلوم الاسلاميه ونرسل ا م و س ل م ل النابلسي ئ ك للعلوم الاسلاميه ح وكان ى عذيرا و و يقول يا ليتني اتخذت ع الرسول ث م ي ل ا يا ويلتى ليتني ان أ ت خ ذ ت نانا خليلا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر م ع د مثل هذا وكان الشيطان للانسان خذولا وقال موسوعه ل النابلسي للمده و كذلك للعلوم ا الاسلاميه ا ج بالحق <تصفيق> وأحفل ا فإنه يحشرون على و ف ض ي ل ه الدكتور محمد ر ل ن ا